في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فصلب صدرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا، إنهم يرونه بعيدا، ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعلم ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يَفْتَدِي من عذاب يوم إذن ببنيه، يود المجرم يَفْتَدِي يفتدى من عذاب يوم إذن ببنيه، وصاحبته وأخيه. وفصيلته التي تقويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوا كلا إنها 119. للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى 112. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ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 تَمَنَّوْا ابْتَغَوْا وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُّوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمَانٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهَادٰتِهِمْ قَائِمُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰٓئِكَ فِي جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم كأنهم إلى نصبي يفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة